الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اكن في مجلسيه 3 ketika majalis zetu zengen سبل الاتقاء مما نزل بالعباد من هذا الوباء za kujiokoa na kujilinda kutokana na yale yaliyoteremkia waje wa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana fastanallahu tbaraka wa taala wa iyyakum minhu kataje katika sababu ya kwanza ambayo ni majlisili yotangulia ya kwamba mwanadamu اونتهاني ووتو يلي امباكمبا اتكاوكوا نا ذيله فيله بعدا يا كرذيا قدر ذا الله سبحانه وتعالى او نصبر نا كذلك ااميني اكو ليله انالولتاكا الله سبحانه وتعالى لتكوا ولا محاله في ذلك نا الله سبحانه وتعالى هليتاكي هليتكوا بيني ش히ي الجامو نُطُمَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَتِكَ نِيَاسِيَا ذَاكَ عَلِزُمْطَاتِيَا دُغِيَكِي مُتُوتُو عَمِيَكِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ لِي قُمْمَبِيَا وَعَلِمَ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ aham na ujue kwa yaqeen ibn abbas ya kwamba lahu watajumuika umma kwa ajili ya kukunufaisha wewe basi hawawezi wakafanya hilo jambo isipokuwa jambo ambalo kwamba allah subhanahu wa ta'ala ame liandika kulikupata basi litakupata na utalipata hilo jambo walajtama'u ala an بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك نلوتجمويكا ككذورو باس هاواويزي وككذورو ispokou lile jambo ambalo الله Allah subhanahu wa ta'ala ameliandika juu yako likupate basi likakupata na'am ikhwani fillah na tukaelezea adilla katika kitabu الله allah subhanahu wa ta'ala na vile vile sunna ya bona mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam bidilla kama hizo hadithi kama hizo ninazoizungumzia kipengele hichi na sababu hii ya kwanza al-amru athani wa sabilu athani sababu ya pili ambayo kwamba itamlinda na na kumuhifadhi huyu mwanadamu na hivi virusi vya corona kadhalika msiba wowote ule ambao kwamba utakao kwa ni atawba tunjamei zunubi walmaasi tawba min jamei zunubi walmaasi ni mwanadamu kutubia كُتُكَامَنَ نَا كِلَّ مَا ذَنْبٍ نَا كِلَّ بالله نعم وهذا الأمر نَعَمْ وَهَذَا الْأَمْرُ وَاجِبٌ مَعَاشِرَ الْأَحِبَّةِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ كُرَجِعَ قَوْلُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِنَّ كُتُبِيَ قَوْلُ اللَّهِ وَتَعَالَى كُتُكَامَنَ نَا مَذَنْبٍ نَا مَعَاصِي أَنَيُفْنَى hilo jambo ni wajibu kwa kila msulam kwa dalili ya qur'an na sunna za bwana mtumo sallallahu alayhi wasallam na vile vile itifaq na ijmaa ma fi yanu ya wanazuoni wa kiislamu wote wa myafikiana نواجب كل مسلم اتقني وارجئك الله سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى اسمعك في كتاب شاتك كتكف وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون اسمع الله سبحانه وتعالى ولفذ يقامرش وتوبوا نباس تبين نمرج إلى الله جميعا يؤتِقُ الله سبحانهُ وتعالى أيها المؤمنون آمِنوا وآمِنوا لعلَّ عنكم تفلحون لعلكم تفلحون متفائلٌ إن ذاك انتفى في نعم متفائلٌ ولا حكون شكا يا فلاح ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا جاء لعل في القرآن فهو للتحقيق نقو كج ننه لا عللى في القران بس حلو الله سبحانه وتعالى ل لو تفلحون لا تفلحون اي المؤمنون إذا رجعتم إلى الله سبحانه وتعالى متفاول ولا هكون شكك كفاولكم انداكم ترجعوا الى الله سبحانه وتعالى فهو هي امري kutoka الله سبحانه وتعالى كو قبل غيرهم قبل واسيكو ومني ان فيله متوميت عليه الصلاة والسلام النبي الكريم كما في الصحيح اسما يا ايها الناس توبوا إلى الله فاني اتوب إليه في اليوم اكثر من 100 مره ايوا majini na wanadamu sababu mtume muhammeda alayhi salatu wassalam إلى ila jamia'at faqalein amatumilizwa kwa wanadamu wote na majini kadhalika nasema tubu ila allah rjeeni na mutubie kutokana na madhambi yetu kwa allah subhanahu wa نطلب يا نرجيه مع مولا وangu subhanahu wa ta'ala katika siku moja sio wiki wala semeezi wala simo kila siku tutuma alayhi salatu wassalamu alayh fa inni atubu ilayhi fil yawm akthar min 100 marra kila siku tutuma alayhi salatu wassalam ana numomba mola wake tabarak wa ta'ala tauba zaidi ya <tumma> kwaanba, watte, in in kwaanba, hu wa huwa man alayhi as-salatu mtume ambaye kwamba mchaji Mungu kuliko wanadamu wote mtume ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemsamehe madhambi yake yote yaliyotangulia na yanayokuja kwa hiyo hana dhambi lolote mtume alayhi as-salatu was min az na madhambi na ma'af لكن pamoja na hayo yote asemwa inni atubu ilehe fil yawmi akthar min 100 marra na rejeana natubia kwa mola wangu tabaraka wa taala katika siku moja zaidi ya mara 100 samad hal hali wa haluk zif ambo kwamba kila siku bali kila dakika ni wenye kumkosea Mola wetu Subhana wa Taala fala shakka hapana shaka ya kwamba sisi kinyume na Mtume صلى الله عليه وسلم kurigia kwa Mola wetu ni min badi awla wa aula wa aula kadhalika ma'ashara almuslimin alijma' munaqidun ala wujub at على وجوب التوبه من الذنوب والمعاصي كذلك اجماع اتفاق ثوانا وزوونه يمسما جو يا وجيب وكレجيا مع الله سبحانه وتعالى نكتبيه مع الله سبحانه وتعالى وندام كتكانا لكل ذنب ولكل معصيه بسبب معاشر الاحباء الذنوب والعياذ بالله والمعاصي هي سبب كل بلا هيا مذامبي نا هيا المعاصي هي سبب بلا نيل ولله الحم لمتغوليا في مجلسيه اولا كما ذيل الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايد الناس فإن الذنوب والمعاصي هي سبب كل بلاء. اسمع العباس رضي الله عنه ضو عم النبي عليه الصلاة والسلام قال ما نزل البلاء إلا بذنب وما رفع الا بتوبه ما نزل البلاء هكون جاان لولوت لتكلتوكيا مع وانادم ولا هكون مصيبه ولا بلايا اينا ييوتى تتكايو توكيا كو وانادامو الا بذنب اسبكو ان كو اجيلي ماذامبي نا معصيه كيو انا جانجا loloto linalotokezea ujue sababu yake na chanzo chake ni kwa ajili na vile vile janga kama hilo na bala kama hiyo hayanyulimi na kuondolewa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa tauba ametufukishia njia ndefu kabisa hakuna janga linalotokea na balaa isipokuwa kwa ajili ya madhambi ma nazala albala illa bi wa ma rufi'a illa bitaubatin na Allah subhanahu wa ta'ala كذلك اسما ketika aya dilioku ketika surah Ar-Ra'd mbay kwamba ina maana ya haya maneno qala rabbuna subhanahu wa ta'ala inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru الله سبحانه وتعالى اساما حكيف يا الله تبارك وتعالى هبدلشي يالي اليوم كو حتى يغير ما بانفسهم نفاقوا واوندوه يالي اليوم دنيا النفس زاو اي والله تتغير تغير انت اولا اوكي واطك مباديلك kutoka kwa ku Allah subhanahu wa ta'ala ibadilishe wewe mwenyewe anza na nafsi yako taghayyar sayahsul atghyir badilika na Allah subhanahu wa ta'ala atakuletea mabadiliko ibadilishe kutoka kwenye shirk kuelekea kwa kutoka kwenye bid'a kuelekea kwenye sunnah kutoka kwenye maasi na madhambi kuelekea kwenye taqwa ان الله سبحانه وتعالى اتكن يتبدلوا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم نعم اخوان في الله هي لسباب عظيم جدا ونادام كتبيه نكره بها الله سبحانه وتعالى سباب يمشي يا كشيريا نعم اخوان في الله كذلك من الأسباب والسبل التي تقل الإنسان من هذا البلا وهذا الوباء وهكذا من كل سوء ومكروه كذلك ميونغوني masababu na njia ambazo kwamba ni zenye kumuokoa bi-ithnillah na kumlinda huyu mwanadamu na kila balaa sawa ni virusi vya corona mbo بِاللهِ الله وَتَعَالَى وتعالى مَكْتِزُ وَلا بَلاءَ غَيْرُهُ وَهُوَ اسْتِغْفَارُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِكُمُ أُومَا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ثَمَاه نعم إخواني في الله الله تبارك وتعالى فيما في كتابه سورة الأنفال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله تبارك وتعالى اممبي متومي واك عليه الصلاة والسلام وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم ايوا انت فيهم يا محمد نهكوا الله تبارك وتعالى من منيه كو انغاميزا نكو عاذبوا مكثيري هل يكو نواؤه ketika mjiwa Makkah ya Muhammad hakuwa Allah subhanahu wa ta'ala nimwene kuadhibu haliakuwa wewe uko katika mji wao الله wa Makkah kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala asema wama kana Allah mu'adzibahum nahakuwa Allah subhanahu wa ta'ala nimwene kuadhibu wao wa kutokana na dhambi zao ulizokuwa wakijifanya na madhambi wanayoyafanya kwa hiyo hii ni sababu na njia ya pili ma'ashira atahibba na vile vile njia ya tatu taubatu min jami'il dhunub kutubia na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na maasi na madhambi na ni wajibu kama ilivyotangulia wa hakadha kadhalika وليله ويله كما امبا الله سبحانه وتعالى من سماها وصل اللهم على محمد على اله وصحبه وسلم وسبحك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك